بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نقول المصنف رحمه الله تعالى ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ فهل أنه بين لك أن ما سبق من الأبواب تقرر الأحكام يعني تثبت بها الأحكام الشرعية من إيجاب وتحريم وندب وكراهة وإباحة ثم هل هذا الحكم يحتمل الرفع أو لا هل يقبل التغيير فيكون مباحا ثم يصير محرما أو يكون محرما ثم تأتي الإباحة أو يكون إجابا ثم يباح لآخره هل بعدما تثبت الأحكام الشرعية هل يثبت التغيير أو لا قال ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته إذا يمكن أن يثبت الحكم أولا ثم بعد ذلك يرفع ولكنه قليل بالنسبة للأحكام الشرعية الأكثر فيها أنها ثابتة ومستقرة وقد يرد على بعضها ما يسمى برفع الحكم بعد ثوته الذي عنون له, له الأصليون بباب النصب باب النصب وإن كان هو على خلاف الأصل لأن أكثر الأحكام ثابتة ما نزلت الشريعة إلا من أجل أن تستقر وتكون ثابتة من جهة الأحكام الشرعية تامة وحينئذ إذا بدت مصلحة أو علق الرب جل وعلا حكما على مصلحة ما قد تزول المصرح فيزول معها الحكم وحينئذ سمي هذا باب باب النسخ ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ النسخ هو فاعل يرفع يرفع الحكم الذي يرفع الحكم يعني النسخ يرفع الحكم النسخ له معنيان معنى, معنى لغوي ومعنى اصطلاحي واما معناه في اللغة فقال رحمه الله اصله الإزالة واصله من جهه اللغة الإزالة وهو الرفع حقيقة كما أخذه في حده السلاحي وأصله في اللغة الإزالة أصله الإزالة ولذلك يقال نسخت الشمس الظلة بمعنى أزالته ونسخت الريح آثار القوم بمعنى أزالته ويطلق أيضا على النقل ولكن هل إطلاقه على النقل حقيقة أو مجاز هذا فيه نزاع مشهور في المذهب عند الحنابل أنه مجاز ثم النقل نوعان يعني يطلق النسخ مرادا به النقل ولكن النقل يكون على مرتبة إما مع بقاء الاصل وإما مع زوال الأصل يعني إما أن يبقى الأول كنسخ الكتاب تقول نسخت الكتابة ولم يزل كله بل هو باق على على أصله وكذلك يقال المناسخات المواريث هذه أزالة الحكم أو نقلت الحكم ولكن الأصل باقن وهو الموارث إذن النقل يكون مع إزالة الاصل ومع عدم إزالة الاصل يعني يكون اصل باق على على نفسه وهل اطلاقه على الأول حقيقه والثاني مجاز او بالعكس هذا فيه نزاع بينهم ثم قال وهو أي النسخ في الصلاح هو الذي يعنينا رفع الحكم رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه إذا هما خطابان هما خطابان. وعليه لابد أن يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين سمعيين. لأنه قال رفع الحكم وسيأتي تفسير الرحب بأنه تغيير تغييره من إيجاب إلى إباحة أو عكس رفع الحكم الثابت مراد الحكم الثابت هنا المنسوخ المراد به الحكم الذي نسخ بخطاب متقدم يعني يكون هذا الحكم الثابت بخطاب متقدم لم يثبت به البراءة الأصلية وإنما ثبت بشرع فحينئذ إذا كان الحكم الأول الذي نسخه حكما شرعيا وقد ثبت بخطاب شرعي وحصل الرفع بخطاب بخطاب هذا متعلق بقوله رفع بخطاب متراخ عنه متراخ عنه يعني عن الحكم. فحينئذ عندنا دليلان عندنا خطابان الخطاب الأول أثبت حكما شرعيا فجاء بعده خطاب آخر متراخ عنه يعني لابد أن يكون منفصلا ولا يصح أن يكون متصلا، ولا يصح أن يكون متصلا. حينئذ يكون الثاني رافعا للأول هذا في جملة ما ذكره وسيأتي أنه يفسر الحد كلمة كلمة رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه هنا عبر بالرفع لأن النسخ مصدر والرفع مصدر بعضهم عبر بالخطاب قال النس النسخ هو الخطاب الدال كما سئ تعالي المعتزل وهذا ليس بالصحيح لماذا لأن الرفع هو النسخ فإن إذن يطابق الحد المحدود لفظا معناً وأما إذا قيل الخطاب هو العين الخطاب هذا صار تعريفا للناسخ وليس للنسخ وفرق بين الناسخ والنسخ فعندنا منسوخ وناسخ ونسخ ونريد أن نعرف حقيقة النسخ ما هو النسخ هو الرفع عين الرفع وأما الذي يرفع به فهذا الناسخ والذي يكون مرفوعا هذا هو المنسوخ وبحثنا في النسخ لا في الناسخ ولا في المنسوخ رفع إذا عبر بالمصدر ليطابق الحد المحدود لفظا ومعنى الثابت بخطاب بخطاب هذا متعلق بقوله الثابت بخطاب الأول متعلق بقوله ثالث يعني الحكم الذي هو قابل للنسخ لابد أن يكون ثابتا بخطاب يعني بشرع بدليل بدليل شرعي ولو قال بدليل شرعي لكان أول لماذا لأن الخطاب قوله وقد يكون النسخ بالفعل كما في نسخ الوضوء مما مست النار نسخ الوضوء مما مست النار بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضا هذا حصل به النسخ وهو فعله فإذا قيل بخطاب تعين أن يكون النسخ قولا وليس بلازم, وليس, وليس بلازم ولذلك عبر بعض في حد النسخ بقوله رفع حكم شرعي بدليل شرعي ليشمل النسخ بما إذا كان بخطاب بقول أو بما كان بفعل متراخ ليخرج المخصصات المتصلة كما ذكرناه سابقا في الفرق بين النسخ والتخصيص أن التخصيص لا يشترط فيه الاتصال بل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا وأما النسخ فلابد أن يكون منفصلا فإذا جاء متصلا بالدليل فحينئذ خرج عن كونه نسخه مجرد الصلاح وإلا الحكم قد يكون واحدا حكم قد يكون واحد الا ان النسخ رفع للجميع هذا هو الغالب يعني لجميع الحكم وقد يكون النسخ رفعا لبعض الحكم واما التخصيص فلا يكون للجميع فلا يكون للجميع اذا قد يكون المخصص متصلا أو يكون منفصلا ويكون رافعا للبعض وحينئذ يكون متراخيا ويكون رافعا للبعض فيحصل ثم اشتباه بين النسخ والتخصيص رفع الحكم الثابت بخطاب قلنا الاولى يقال بدليل شرعي لدخول الفعل في الدليل دون الخطاب متقدم هذا الخطاب لابد أن يكون متقدما لأنه لو كان متصلا لو كان الثاني المتراخي متصنا بالأول صار من المخصصات متقدم بخطاب متراخ عنه متراخ عنه أي الدليل عن الحكم ثم قال والرفع أراد أن يبين بعض المحترزات وهذا خرج عن عادته لأنه لم يعتد أن يبين محترزات الحد ولكنه ذكرها هنا خروجا عن الأصل والرفع ال والرفع الذي أخذ جنسا في حد النسخ لأنه قال وهو رفع الحكم ما المراد بالرفع؟ قال الرفع إزالة الشيء إزالة الشيء إزالة ونحن قلنا النسخ في اللغة هو الإزالة إذن حقق المعنى اللغوي كما ذكرناه سابقا أنه يذكر في أول للصلحات المعنى اللغوي والمعنى الاصصلاحي لماذا؟ لبيان العلاقة بينهما لأنه لا يمكن أن يكون المعنى للصلاح مباينا للمعنى اللغوي من كل وجه وإنما لابد من الاشتراك فيكون حينئذ المعنى اللغوي أعم من المعنى للصلاح هذا هو الغالب لذلك النسخ في اللغة الازاله إزالة أي شيء إزالة الباء من الكوم إزالة الفرش من المسجد، إزالة كذا إلى آخره ما لا يحصى كل ما يصح التعبير عنه بالإزالة فيصح أن يكون نسقا بالمعنى اللغوي لكن في الشرع هنا في الصلاح رفع إزالة حكم شرعي تقيد إذن ليس على إطلاقه إذن الرفع ما هو قال إزالة الشيء إزالة الشيء على وجه إزالة الشيء على وجه يعني على حاله وعلى طريقته، لو لولا لو تلك الإزالة أو ذلك الرفع لبقي ثابتا كما هو لبقي ثابتا كما هو يعني لولا إزالة ورفع الحكم بتوجه المصلي في مستقبلا للبيت المقدس لولا الرافع والناسق لبقي الحكم كما هو كذلك لولا مجيء فولي وجهك شاطر المسجد الحرام لبقينا نصلي له جهة البيت المقدس إذا ما المراد هنا بالإزالة نقول المراد بها تغيير الحكم من الإباحة إلى التحريم أو العكس أو من الإجابة إلى الندب أو غير ذلك إذا الحكم لم يبقى على, على أصله بل غيره لكن بشروط يذكرها أهل الصول الرفع احترز به عن ماذا الذي هو الإزالة الذي هو التغيير تغيير الحكم من إيجاب إلى تحريم مثل له بنصف الصدقة وجوب الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المناجأ كان واجبا ثم صار مباح اذا تغير الحكم أو لا تغير الحكم. أزيل الحكم الأول أم لا رفع الحكم الأول او نقول رفع ولم يبقى على عصره لولا قوله أشفقتم أن تقدموا لبقي النص دالا على ما دل عليه ولا بقي النص دالا على إجاب الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المنجاة اذا ما الفائدة من هذا من هذا القيب قال ليخرج زوال الحكم بخروج وقته إذا رفع الحكم ثابت مرادا به أو احترز به عن زوال الحكم بخروج وقته أي انتهاء وقت الحكم قد يكون الحكم واجبا ثم بعد ذلك يزول ويرتفع ويتغير من إيجاب إلى إباحة لكن لا لكون الحكم قد رفع وإنما لانتهاء وقته أن يكون مؤقتا بوقت معين كالجمعة مثلا جمعة واجبة بشرطها فلو تعمد وخرج الوقت حينئذ نقول ارتفع الحكم وهو إيجاب الجمعة لمرتفع الحكم وهو إيجاب الجمعة لأن الجمعة لا تقضى حينئذ ليست بواجبة وإنما يأثم ويصليها ظهرا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته أي انتهاء وقت الحكم لا يسمى نسخا لا يسمى نسخا فحينئذ عدم إيجاب الجمعة لمن أخرجها عن وقتها لا نقول هذا رفع للحكم وهو نسخ بل نقول رفع للحكم نعم لكنه ليس بنسخ وإنما هو لزوال أو لانتهاء وقت الحكم لأن الحكم هنا مؤقت لكن الحكم هنا مؤقت فإذا خرج الوقت حينئذ نقول زال الحكم وارتفع لا لكون الحكم قد نسخ وإنما لخروج وقته كمن أخرج الجمعة عن وقتها فلا تصلى لعدم الوجوب كانت واجبة ثم صارت غير واجبة هذا رفع للحكم لكنه ليس ليس بدليل متراخل وإنما لكون المحل قد فات وهو الوقت والثابت بخطاب متقدم بماذا احترز به؟ الثابت بخطاب المتقدم هذا صفة الحكم المنسوخ لابد أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا بخطاب متقدم متقدم لمن اي في الورود للمكلفين أن يكون ورد للمكلفين متقدما لان الاعتبار هنا باعتبار المكلفين الحكم الاول يكون سابقا ثم يليه الحكم الثاني الاوليه والثانويه هنا باعتبار من باعتبار المكلف والتأخر باعتبار المكلف قال ليخرج الثابت بالإضافة بالاصلاة ليخرج الثابت بالاصلاة ليخرج الحكم او رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية فليس بنسك وهذا قد سبق ان البراءة الاصلية رفعها ليس بنسك وما من البراءة الأصلية قد اخذت فليست الشرعية التي عنونا لها الصليون ب آه. استصحاب العدم استصحاب العدم البراءة الأصلية براءة الذمة هذه قد ترفع فحينئذ رفع الحكم الدال عليه بالبراءة الأصلية لا يسمى لا يسمى نسخة لماذا؟ لأنه لم يثبت بخطاب متقدم البراءة الأصلية هذه براءة عقلية ليست بدليل شرعي ولذلك رفعها لا يسمى نسخة بخلاف الإباحة الشرعية لأن الإباحة نوعاء إباحة عقلية وهي البراءة الأصلية وإباحة شرعية وهذه حكم شرعي رفعها يسمى نسخة وأما الأولى فرفعها لا يسمى نسخة أينئذ إذا ثبت بالبراءة الأصلية وهي استصحاب العدم عدم التكليف كان الربا في أول أمره مباحا ثم جاء يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا نهي عنه صار محرما هل إباحة الربا في الأول ثم أنه عنه يعتبر رفعا للحكم فصار نسخا نقول لا لماذا لأن إباحة الربا لم تثبت بدليل شرعي وإنما ثبتت بالبراءة الأصلية وهي أصحاب العدم يعني عادم التكليف فالأصل في المكلف الأصل في المكلف عادم تكليفه بشيء أبدا إلا بدليل شرعي إلا بدليل شرعي في الإثبات لابد من دليل شرعي وفي النفي قد يكون دليل عقلي كما اذا لو حصل رفع للحكم السابق بالبراءة الأصلية نقول هذا لا يسمى, لا يسمى نسخا لأن النسخ شرطه أن يرد على حكم ثابت بخطاب شرعي فالحكم المنسوخ بد أن يكون ثابتا بخطاب شرعي فلو ثبت بالبراءة الأصلية عدم التكليف أصحاب العدم نقول هذه ليست ببراءة شرعية فليست بإباحة شرعية فرفعها ليس بنسخ بل هو تجديد شرع إذا والثابت بخطاب متقدم احترز به عما رفع حكمه وهو ثابت بالبراءة الأصلية فليس فليست نسخة والمراد بالاصاله هنا البراءة وهي عدم التكليف بشيء عدم التكليف بشيء كان الاصل اباحه الجمع بين الاختين قبل التشريع قبل التحريم. فنزل قوله تعالى وأن تجمعوا معطف على امهاتكم حرمت عليكم امهاتكم وأن تجمعوا بين الاختين اذا صار محرمة والاباحه الاولى عقلية لانها ثبتت بالبراءة الاصليه وهي عدم التكليف وقوله بخطاب متاخر لماذا بخطاب متأخر؟ قال احترز به عن زواله بزوال التكليف ليخرج زواله يعني زوال الحكم بزوال التكليف متى يزول التكليف؟ بالموت بالجنون ونحو ذلك فعينئذ لو زال الحكم وارتفع بزوال التكليف نقول هذا لا يسمى نسخا مات كانت الصلاه واجب عليه فمات هل وجبت عليه الصلاه لم تجب عليه ارتفع الحكم او لا ارتفع هل نقول نسخ وجوب الصلاه في حقه نقول لا ليس ب... بنسخ لا يسمى نسخ لماذا لان الرفع هنا ليس بدليل شرعي ليس بدليل شرعي لانه ليس بخطاب عبر بخطاب ليخرج زواله بزوال التكليف يعني اذا زال الحكم ورفع بالموت مثلا او الجنون لا يعتبر نسخا لماذا لان الرافع هنا هو زوال التكليف ومتراخن عنه ليخرج البيان والتخصيص لانه كما سبق ان التخصيص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا واما النسخ فلابد ان يكون منفصلا ليخرج البيان والتخصيص لان الناسخ لابد ان يكون متأخرا عن الاول غير متصل به غير متصل به هذه احترازات لي الحد الذي ذكره رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب المتراخ عنه حاصله أن النسخ لا يمكن أن يثبت حكم النسخ إلا إذا كان الناسخ أو النسخ فيه رفع لحكم شرعي وهذا الحكم الشرعي قد ثبت بدليل شرعي سابق ثم جاء دليل آخر خطاب آخر متراخ عنه رفع ذلك حينئذ نقول هذا هذا نسخ هذا نسخ لكن شرط النسخ أنه لا يعدل إليه إلا عند عدم إمكان الجمع هذا قيد لا بد منه يعني الخطاب المتقدم والخطاب المتأخر لا يدعى فيه مباشرة النسخ وإنما لا بد من عدم إمكان الجمع فإن أمكن الجمع فلا نسخ متى ما أمكن الجمع فلا نسخ إلا أن يرد نص صريح واضح بين بأن الحكم السابق النسخة وأما مجرد الاحتمال وكون الثاني متراخيا عن الأول فحينئذ نقول لا لا نسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين ولذلك المراتب أربعة كما سياتينا لأن إعمال الدليلين دائما يكون أولى من, من إهمال أحدهم لأنك إذا اعملت الثاني واسقطت الأول قد أسقط حكما أو بعض الحكم قد أسقط حكما أو بعض حكمين ثم قال وقيل في حده غير ما ذكر لكن الأول أن يعبر بتعريف النسخ بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخن رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي. متراخن هذا لتخرج المخصصات المتصلة والمراد بالحكم هنا ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا وهذا واضح بيّن وقيل في حد النسخ هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني وهذا فاسد يعني مرادهم أن الخطاب الثاني لم يرفع الحكم وإنما بين أن الحكم الأول مؤقت أن الحكم الأول مؤقت فحينئذ ما شرعه الله عز وجل يستمر أبدا لم يوجب مثلا إجابة الصدق بين يدعي النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التعبيد لا، فإنما شرعه مؤقتا ثم نزل قوله أشفقت مبينا أن الوقت قد انتهى وهذا ليس بالصحيح هذا ليس ليس بصحيح وهو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني مدة العبادة السابقة الذي دعينا فيه أنه رفع حكمها انتهى حكمها مؤرخة مؤقتا فحينئذى وظيفة الناسخ ما هو؟ أن يريد ويبين لك أن العمل بهذه العبادة قد خرج وقتها انتهى هذا ضعيف أي بيان انتهاء مدة الحكم لا رفعه وإن من قضى زمن الحكم الأول انتهى زمن الحكم الأول وعليه ما الذي ينبني على هذا فيكون النسخ حينئذ من باب التخصيص من باب التخصيص ولكنه التخصيص في الأزمان تخصيص في في الأزمان لأن الأصل إطلاق أو شمول الحكم لكل زمن فجاء الناس والخطاب الخطاب المتراخي فبين أن الزمن ليس مستغرقا لكل أوقات الحكم بل هو منتهي بوقت ما وعليه فالنسخ تخصيص في الأزمان ويرد عليه قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل فإن انتهاء مدة الصوم بظهور الليل ليس رفعا لأنه مغيى ثم أتم الصيام إلى الليل إذن بين مدة العبادة أو لا مدة العبادة هل قوله إلى الليل يعني ظهور الليل يعتبر رافعا للحكم السابق لا يعتبر رافعا للحكم السابق فحينئذ النسخ لا بد أن يكون فيه معنى الرفع والإزالة وهنا ليس فيه معنى الرفع والإزالة إذا قيل النسخ هو كشف مدة العبادة السابقة أين الرفع والإزالة هل تحقق فيه معنى النسخ لغة الأصل لا وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل لدل على ذلك لأن الحكم مغين هنا غي بماذا بإله فدل على أن ظهور الليل لم ينسخ الصيام وإنما بين مدته فإذا بين مدته حينئذ لا يكون رفعا للحكم السابق لا يكون رفعا للحكم السابق وإنما هو حكم مغية ينتهي بوجود الغاية وعليه فيكون هذا الحد فاسد والمعتزلة قالوا في حد النسخ هو الخطاب الدال خطاب هذا محل المأخذ والخطاب الدال هذا ماذا هو الناسخ والكلام في النسخ لا في النسخ والكلام في النسخ لا في النسخ الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص السابق زائل على وجه اللولاه لكان ثابتا. وهذا لا إشكال فيه كالأول إلا أنهم صدروا الحد بالخطاب والخطاب هذا الثاني هو الناس والحد إنما يكون للنسخ لا للناس فعينئذ لم يتطابق اللفظ والمعنى أو الحد مع المحدود لم يتطابق اللفظ والمعنى او الحد مع المحدود فالمحدود هو النسخ وهو مصدر والناس والرافع او الحد الذي هو الخطاب هذا هنا للنسخ وهو خال من الرفع عبر عن ذلك وهو اي حد المعتزل للنسخ خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ لا بد من وجود حقيقة النسخ وهو الرافع والخطاب هذا هو الناسخ فحينئذ هو تعريف للناسخ الذي هو الخطاب لا للنسخ ثم قال بعد أن أن النسخ ويجوز قبل التمكن من الامتثال ولم يبين لنا هل هو جائز عقلا أم لا لأنه لا خلاف بين اهل السنه في ذلك أما الرافض فقالوا لا يجوز القول بالنسخ أبدا لأنه يؤدي القول بالبداء وهو باطن في حق الله وجل وفنف النسخ لماذا؟ ما المراد بالبداء؟ بأنه كشف له علم بعد أن لم يكن يعلم وهذا منزه للرب جل وعلا ولكن هذا باطل والرافض لا يعتد به ويجوز قبل التمكن من الامتثال قبل التمكن من الامتثال إذا على ذلك نقول النسخ مرتبتان أو له حالان قد يكون بعد التمكن من الامتثال يؤمرون بالتوجه إلى الشام في الصلاة إلى البيت المقدس تمكنوا وامتثلوا ثم جاء الناسخ أو تشرع العبادة وقبل أن يتمكن من الامتثال يرد النسخ إذا له حالة لم يذكر الحالة الأولى لأن هي الكثيرة وهي الواردة أنهم يتمكنوا أولا أنهم يتمكنون أولا من فعل العبادة من امتثالها ثم بعد ذلك يرد النسخ وهذا مثلته كثيرة. وهو الأصل إذا ورد النسخ صرف إلى هذا المعنى لكن هل يشرع الرب جل وعلا عباده ثم يدخل وقتها وقبل أن يتمكن المكلف من الامتثال من الطاعه من القربة ترفع العبادة تنسخ أو لا قال نعم يجوز يجوز قبل التمكن يعني يجوز النسخ ويقع قبل التمكن تمكن المكلف من الامتثال يعني الامتثال بماذا العمل بمدلول الخطا أي قبل وقت الفعل أي قبل وقت الفعل وهذا قول الجمهور أنه يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال بدليل ماذا بدليل قصة إبراهيم عليه السلام أنه أمر بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام ولكن هل تمكن من الفعل الجواب لا فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسن ثم قال إن هذا لهو البلاء المبين إذن حصل النسخ قبل التمكن حصل النسخ قبل التمكن كذلك ما تواتر من نسخ فرض خمسين صلاة في السماء إلى خمس قبل الفعل أول ما وجبت الصلاة كم؟ وجبت خمسين صلاة ثبتت خمسين صلاة هل امتثل الناس؟ ما امتثلوا وهذه من رحمة الله عز وجل نحن ننازع في الخمسة الآن كيف لو كانت خمسة الحمد لله فحينئذ نقول نسخة الخمسون قبل الامتثال إذا واقع في قصة إبراهيم عليه السلام وفي كوني النبي صلى الله عليه وسلم فرضت أول ما فرض صنع خمسون صلاة ثم نسخة إلى خمسين وإذا وقع دل على الجواسر الوقوع دائما يكون دليلا على على الجواز ولا اشكال في ذلك ويجوز عند الجمهور هذا قول الجمهور قبل يعني النسخ قبل التمكن من الامتثال قبل التمكن من الامتثال والحكمه ما هي الحكمه في مثل هذه ها؟ الابتلاء الحكمه الابتلاء ان يكون الانسان مبتلى لماذا لان العباده لها جهتان قد يؤمر العبد بعبادة فيمتثل ويكون المراد به الامتثال حصول الشيء أو يبتلى بأنه يكلف بالشيء ثم قبل فعله ينسخ ووجهه حينئذ نكون من باب هل أخذ في الأسباب أو لا هل انقاد عندما سمع الخطاب أو لا هذا بناء على أن الحكمة في العبادة هي الابتلاء والامتثال أو بينه والابتلاء ترددا أو بينه يعني الابتلاء أو بينه الامتثال أو بينه والابتلاء ترددا يعني الحكمة في شرع العبادات بعضهم قال الامتثال فقط وبعضهم قال لا الامتثال وهذا هو الأكثر وقد يكون المراد به الابتلاء وفائدته حينئذ زيادة الثواب لأنه يعزم على الفعل ويقول سمعنا وأطعنا ثم إذا أراد أن يفعل لا يمكن هذا الأمر ليس إليه ليس ليس إليه ثم قال والزيادة على النص ان لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ نجمع الزيادة على النص مرادهم بها أن يرد نص منفصل بعبادة ما ثم يرد نص آخر بعبادة أخرى قد يكون لهذه العبادة الأخرى لها اتصال بالعبادة الأولى وقد تكون مستقلة، قد تكون مستقلة ولذلك يقال زيادة على النص نوعان: زيادة مستقلة عن العبادة الأولى، وزيادة غير مستقلة، زيادة غير غير مستقلة، زيادة مستقلة منفصلة، كأوجب الصلاة أولاً، ثم أوجب بعد ذلك الصيام، ايجاب الصيام نقول هذا زيادة. على المكلف واقيم الصلاه هذا إيجاب ثم نزل قول تعالى كتب عليكم الصيام هذه زياده او لا زياده لكنها منفصله عن العباده السابقه هذه بالاجماع ليست بنسخ لانه لو اعتبر نسخا حينئذ ما بقي شيء يكون الاخير هو رافعا لما سبق فكل ما فرض في اول البعث حينئذ يكون مرفوعا بما فرض في اخر البعث والزياده على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه فسر هذا التعلق عدمه كاجاب الصلاه ثم الصوم ثم اجاب الصوم فليس بنسخ اجماعا فليس بنسخ اجماعا لماذا لان حقيقه النسخ رفع الحكم السابق وهنا هل عندنا رفع لما اوجب الصوم انظر الى الصلاه هل بقي اجابها ام ارتفع بقي إجابه إذا ليس عندنا نسخ فحقيقة النسخ مرتفعة هنا ليست مثابتة فعينئذ نقول ليس بنسخ وهذا إجماع بين الحنفية وغيرهم لأن حقيقة النسخ لم تتحقق هنا وبقي حكم الصلاة بعد الزيادة ثابتا كما لو زيدت الصلاة زيد الإجاب الصومي، يعني الحكم حكم الصلاة قبل الصومي. الصوم وبعد الصوم سيا وهو الاجابه وهو الاجابه كما كان ثابتا قبلها ثم قال وان تعلقت هذا هو النوع الثاني عباده او زياده غير مستقله زياده غير مستقله وهذه نوعان الزياده غير المستقله نوعان قال وان تعلقت وليست بشرط فنسخ إن تعلقت هذه الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه قد تتعلق به على وجه لا يكون شرطا لذلك قال وليس بشرط وليس بشرط يعني تعلقت بالمزيد عليه على أي وجه إلا أن يكون شرطا إلا أن يكون شرطا وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيف أي هذه الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه فتتعلق به على وجه لا يكون شرطا فيه بان تكون جزءا من العباده الاولى ان تكون جزءا من العباده الاولى وسياتي مثالها مثل ماذا مثل لي حد الزاني البكر ما حده الايه فالزاه والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلد اذا ما حكمه الزان البكر الجلد مئة, جلد الجلد مئة جاء في النص البكر بالبكر ها جلد مئة ونفي سنة ونفي سنة ونفي عاما في بعض الروايات ونفي سنة إذن الحكم الأصلي الذي هو الجلد باق على ما هو عليه وجاء الزيادة في نص آخر زيادة ماذا؟ زيادة النفي هل هذه الزيادة تعتبر نسخا او لا الجمهور على انها ليست بنسخ الجمهور على انها ليست بنسخ لماذا لان هذه الزيادة لم ترفع حكم الجلد اولا لم ترفع حكم الجلد أولاً. اين رفع الحكم السابق ليس عندنا حقيقة النسخ ليست عندنا حقيقة النسخ فحينئذ اذا انتفى تطبيق الحدي على المثال نقول انتفى النسخ أين الحكم السابق الثابت ب بخطاب ثم ارتفع الجلد كما هو جلد ولكنه ضم إليه شيء آخر فهو كما إذا ضم إجابة الصوم إلى إجابة الصلاة ولا فرق بينهما ولا فرق بينهما كزيادة تغريب عام على جلد مئة في حد الزان البكر ثابت بحديث أبي سعيد البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة ونفي سنة حيث صار التغريب جزءا من الحد النفي صار جزءا من الحد حيث كذلك وهذا ثابت بالآية بنص مستقل لكن النص الثاني الدل على الزيادة دل على زيادة هي جزء من السابق لأن الأول حد نقول هو حد حينئذ مصدق الحد جلد مئة جلد مئة ثم زيد عليه ضم إليه شيء آخر إذن من جنسه أو من غير جنسه من جنس إذن غير مستقلة غير مستقلة اختلف في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا؟ مذهب جمهور العلماء أنها ليست بنسخ لانتفاء حقيقة النسخ وهذا لا إشكال فيه لأن الزيادة هنا زيادة سكت عنها النص الأول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد. ولم يتعرض للنفي أو التغريب بإثبات ولا نفي إذن سكت عنها وجاء النص مثبتا لها هنا سكت عنها النص الأول ثم ضم إليه شيء آخر فالحكم المزيد عليه ثابتا لم يتغير ولم يرتفع إذن حقيقة النسخ هذا أعظم ما يتمسك به حقيقة النسخ غير موجودة في هذه الزيادة وذهب الحنفية إلى أنها نسخ إذ أنها نسخ لأن الجلد كان هو الحد الكامل الذي يترتب عليه الحكم وهو الفسق وإسقاط الشهادة على قوله. فحينئذ لما زيد التغريب ارتفع صفة الكمال. ارتفع صفة الكمال. فحصل الرفع أولى حصل الرفع. إذا وجدت حقيقة النسخ. إذا وجهل النسخ وجه عند الأحناف أنهم قالوا الآية دلت على كمال الحد أنه مئة فقط ولا زيادة لماذا؟ لأنه رتب على هذا الحد مئة جلد فقط رتب عليه الفسق وإسقاط الشهادة فحينئذ لما جاء التغريب رافع صفة الكمال عن الحد السابق وإذا حصل الرفع ثبت النسخ لكن الجواب أن النسخ إنما يكون رفعا لحكم شرعي وصفة الكمال ليست بحكم شرعي ليست بحكم شرعي إذا لم يتوفر أو يوجد حقيقة النسخ لم يوجد حقيقة النسخ إذا صفة الكمال ليست بحكم شرعي فالوجوب باق لم يرتفع وهو كل الواجب فلما زيد التغريب لم يتغير بل أضيف إليه واجب آخر إذا نقول الزيادة على النص إما أن تكون مستقلة أو غير مستقلة المستقلة هذه ليست بنسق اجماعا والمستقلة غير المستقلة إما أن تكون ثابتة على وجه لا يكون شرطا في المزيد عليه فحينئذ هذه عند الجمهور ليست بنسق وهو الأحق وهو الأحق وهي نسق عند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه فإن كانت شرطا هذا النوع الثاني من الزيادة غير المستقلة قلنا الزيادة غير المستقلة إما أن تكون شرطا أو لا تكون شرطا إن لم تكن شرطا فالحديث السابق عنها فإن كانت الزيادة شرطا للمزيد عليه كنية في الطهارة وزيادة الطهارة في الطواف مثلا فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ والجمهور لا ليست بنسخ الجمهور ليست بنسخ لماذا؟ لأن حكم الصلاة لما أضيف إليه الوضوء أو النية في الطهارة نقول هذا لم يرتفع حكم الأصل لم يتحقق حكم الأصل وكأن الأحناف ينظرون إلى أن المسألة تتجزع فإذا قبلت الترزي وحصل نوع رفع حكم بالنسخ كما سبق معنا في المطلق والمقيد المطلق والمقيد وتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة قالوا هذا نسخ هذا نسخ والصواب أنه ليس بنسخ مذهب الجمهور أن تلك الزيادة ليست بنسخ لانتفاء حقيقة النسخ لانتفاء حقيقة النسخ فقوله أقيم الصلاة هذا دل على أمرين دل على إيجاب الصلاة وعلى إجزائها لأنه كما سبق أن امتثال المأمور به يدل على الإجزاء إذا أتى به على وجه الشرعي حينئذ إذا امتثل قوله تعالى وأقيم الصلاة نقول أجزاء الصلاة بشرطا يأتي به على الوجه الشرعي أن يأتي بها على الوجه الشرعي أقيموا الصلاة دل على امرين وجوب الصلاة والإلزاء فلما جاءت الزيادة وهي اشتراط الطهارة للصلاة هذا على فرض أن الصلاة فرضت أولا وصلوا قبل إيجاب الوضوء ثم فرض الوضوء على هذا التقدير وهو قول لبعض الفقهاء قول لبعض الفقهاء حينئذ إذا اوجب الوضوء بعده احجاب الصلاة بقوله تعالى اقيموا الصلاه هل هذه الزيادة شرط في المزيد عليه او لا شرط لان الشرع رتب عليها ماذا فوات الصلاة بفوات الطهارة فحينئذ كانت هذه الزيادة شرطا في المزيد عليه شرطا في المزيد عليه نقول فلما جاءت الزيادة وهي اشتراط الطهارة للصلاة فالوجوب لم يرتفع وجوب الصلاة باقي كما هو اقيم الصلاة دل على ايجاب الصلاة دل على إيجاب الصلاة فاذا إيجاب الصلاة باق على حاله بعد الزيادة كما هو قبلها إذن أين النسخ لإيجاب الحكم هنا ليس عندنا, نسخ. ليس عندنا نسخ وأما الإرزاء فهو الذي ارتفع فهو الذي حصل له الرفع بزيادة اشتراط الطهارة فحينئذ يكون هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ، يكون من باب التخصيص وليس من باب النسخ. فإن كانت شرطا أي زيادة شرطا للمزيد عليه كنية في الطهارة، نية في الطهارة والطهارة بالنسبة للصلاة نقول النية للطهارة، فرض الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة فاغسِر إلى آخره. ما ذكرت النية؟ إذا وقفنا مع الفاضي ما ذكرت النية؟ لكن قوله لا عمل إلا بنية أو إنما الأعمال بالنية دل على أنه لا وضوء إلا بنية إذا زياده على الطهارة أو أقيم الصلاة ولم تذكر الطهارة اصلا فلما أوجب الوضوء هذه زيادة على إيجاب الصلاة وهي زيادة شرط في المشروط فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ والصواب انها ليست ليست بنسخ إذا الزيادة على النص عند الجمهور مطلقا ليست بنسخ سواء كانت مستقلة او غير مستقلة اليس كذلك ها صحيحه لا؟ هي تاملوا الزياده على النص عند الجمهور ليست بنص مطلقا بلا تفصيل صحيح ها عند الجمهور دعنا دعونا من الحناف آه. عند الجمهور مطلقا ليست بنسك نعم ماذا فيكم آه. اذا لا دعنا هذا ذكرناه في الاول انتهينا الزيادة على النص سواء كانت مستقلة او غير مستقلة عند الجمهور ليست منسخ اي صحيح لا اشكال وعند الاحناف التفصيل ان كانت غير مستقلة غير مستقلة مطلقا نسخ سواء كانت جزءا من المزيد عليه او شرطا له واذا كانت مستقلة فليست منسخ كالجمهور كالجمهور واضح هذا ثم قال ويجوز إلى غير بدل إذا يجوز النسخ إلى غير بدل الأصل في النسخ والأكثر أنه إذا نسخ حكم شرعي جاء ببدله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها هذا هو الأصل الغالب لكن هل يصح النسخ إلى غير بدل يرفع الحكم ولا يتب ببدله الجواب نعم الجواب نعم ويجوز نسخ الحكم الشرعي إلى غير بدل وهذا عند الجمهور عند الجمهور الدليل على ذلك نسخ تقديم الصدقة أمام المناجة مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت كانت واجبة ارتفعت ما جئ ببدلها وتحريم الدخار لحوم الأضاحي كذلك هذا ارتفع ولم يرد له بدل وأيضا يعلل بأن المصلحة الشرعية التي رتب عليها الحكم الشرعي قد تكون فيما نسخ ثم لما كانت هذه المصلحة معلقة مؤقتة ارتفع الحكم معها يعني وجد الحكم الشرعي بوجود المصلحة فلما انتهت المصلحة ارتفع الحكم الشرعي فحينئذ لا مانعا ينسخ الحكم الشرعي ولا يؤتى ببدله والوقوع دليل الجواز. الوقوع دليل الجواز وقيل لا لا يجوز النسخ إلى غير بدل لا يجوز النسخ إلى غير بدل وهو قول الظاهرية لأنه مخالف لقول تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وهذا شرط ما شرطي هذه نأتي هذا جواب الشرط ننسخ هذا فعل الشرط فحينئذ إذا لم يأتي ببدلها فلا نسخ لا نسخ. لكن أحسن ما يجاب الكلام على هذه الآية طويل، أحسن ما يجاب به أن يقال هذا عام، وهو قابل للتخصيص. وإذا وقع وحصل النسخ إلى غير بدل نقول خصت الآية بما حصل، خصت الآية بما حصل، لأنه ثابت أنه أوجب أولاً الصدق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتفع الحكم. ماذا نقول؟ نقول الجمع بين هذا وبين آية البقرة ما ننسخ من آية نقول الجمع بينهما أن هذا عام وهذا, وهذا خاص والخاص مقدم على العام ولا تعارض وبالأخف والأثقل يعني النسخ له أحوال إذا نسخ إلى بدل لأنه قال ويجوز إلى غير بدل ولا إشكال فيه ثم إلى بدل هذا البدل قد يكون أخف من المنسوخ وقد يكون أثقل وقد يكون مساويا قد يكون مساويا وبالأخف يعني النسخ إلى بدل أخف يكون الحكم الذي يعد ناسخا بخطاب متراخ أخف على المكلفين من الحكم المنسوخ ولا خلاف في جوازه ووقوعه هذا متفق عليه أيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ثم نزل قول تعالى فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مائتين، فمصابرة الواحد لاثنين اخف من مصابرة الواحد لعاشرة منهم ولا شك في هذا إذن صح ووقع النسخ إلى أخف إلى بدل أثقل إلى بدل ويكون أثقل باعتبار السابق وهذا فيه خلاف والأصح جوازه والأصح جوازه بدليل ماذا؟ الوقوع بدليل الوقوع كان الصائم أو المسلم مخيرا في الصيام بين الصيام والإطعام أليس كذلك ثم نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه تعين الصوم أو لا تعين إذا لا تخير أيهما أخف التخير أو الإطعام او الصوم التخير لأنك مخير ممكن ما تصوم رمضان كله أي نعم تطعم فقط يعني تطعن ربع ساعة وتبقى مفترا هذا خفيف من كونه يجب عليك أن تصوم وإلى مساوي مثل ما ذكرناه هذا في ما سبق القبلة يعني لا يستوي عند المكلف أنه يصلي إلى الشاب أو يصلي إلى جهة الكعب مباشر يتجه فقط ليس فيه فعل ولا نحو ذلك وبالأخف والأثقل وقيل بالأخف دون الأثقل دون الأثقل وعليه اتفقوا على الأخف واختلفوا فيه في الأثقل لماذا؟ قالوا لأنه ورد الآيات الدال على إرادة التخفيف يريد الله أن يخفف عنكم ما جعل عليكم في الدين من حرج وكل آية تدل على التيسير فحينئذ قالوا لا يمكن أن ينسخ الحكم الشرعي ثم يأتي بأثقل نقول هذا ليس بالصحيح. لماذا؟ لأن الأثقل هذا باعتبار المكلف بالحكم السابق ليس باعتبار الحكم من حيث هو ليس باعتبار الحكم من حيث هو وإنما الأثقلية والخف هنا باعتبار الحكم السابق حينئذ نقول لا تعارض بين أن ينسخ هذا أو ذاك وقيل بالأخف أي دون الأثقل للآيات الدالة على التيسير والتخفيف ورفع الحرج ورفع ثم قال ولا نسخه قبل بلوغ الناسخ ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به يعني هل يجوز أن ينسخ حكم ثم لا يعلمه المكلفون فنعتبر أن الحكم قد نسخ في حق المكلفين والناسخ يكون في علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه أو لا هل هذا جائز أم لا؟ قال ولا نسخة اي لا حكم بالنسخ في حق المكلفين قبل بلوغ الناسخ إليهم قبل بلوغ الناسخ إليهم لماذا؟ لأننا لو حكمنا عليهم بأن هذه العبادة التي فعلوها منسوقة وعدم علمهم بالناسخ لكان تكليفا بما لا يطاق وسبق أن شرط التكليف أو الفعل المكلف به العلم بالمكلف به فإذا لم يعلم فحينئذ لا تكليف إذا لم يعلم لا تكليف كل عبادة لم يعلمها فحينئذ نقول هو غير مكلف بها لماذا؟ لأن شرط التكليف بالمكلف به أن يكون معلوما العلم به فإذا انتفى العلم فلا تكليف طيب هنا عندنا قال نسخ عملوا بالعبادة انتثلوا بالعبادة السابقة ثم نسخا في حقهم هذه العبادة رفع الحكم ولكن ما بلغهم الناسخ، فحينئذ نقول عبادتهم صحيحة على ما هي عليه. استدلوا بماذا؟ بأن أهل قباء لما كانوا مصلين الفجر جهة البيت البيت المقدس وبلغهم الناسخ وهم في الصلاة وقطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جهة الكعبة وأنه بلغه الناسخ ولكن لم يبلغ أهل قباء ماذا صنعوا؟ استداروا مباشرة من جهة البيت المقدس إلى الكعبة الناسخ موجود أو غير موجود موجود لا شك موجود لكن هل بلغهم لا هل امروا بقضاء الركعة الأولى أو السناف الصلاة لا عدم أمرهم بقضاء الصلاة أو بإعادتها أو بالسنافها دليل على ماذا دليل على صحة تلك الصلاة إذن هم غير مكلفين بالناسخ الذي لم يعلموه وإنما هم مكلفون بما بما يعلموه وهذا واضح يعني الدليل هذا واضح في أنه لا نسخ قبل بلوغ الناس لماذا؟ لأننا لو نسخنا الحكم في حقهم قبل أن يعلموا أنه منسوخ لكان تكليفا بما لا يطاق وهذا ممتنع في الشر وإنجاز عقلا ولا نسخ قبل بلوغ الناس وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به يعني يثبت يثبت النسخ قبل ماذا قبل بلوغ النسخ يعني في حق المكلفين يعني مقابل القول الاول قول اول لا نسخه هذا يقول نعم فيه نسخ لماذا قاسه على مساله فرعيه وهذا غريب لان الاصول يفرع عليها الفروع والاصول لا تفرع على الفروع يعني لا نقعد قاعده اصوليه بناء على فرح ونقول كعزل الوكيل قبل علمه به هذا مختلف فيه فينعزل بعزل الموكل وان لم يعلم الوكيل بعزله وكلت زيدا يشتري ويبيع لي ثم عزلت وشدتكم عزلت فلان هو ما يعلم يقول ينعزل على رأيه ينعزل حصل العزل قبل بلوغ العزل أليس كذلك حصل عزل ووقع وهو لم يعلم أنه قد عزل فحينئذ قاس هذه المسألة أن النسخ يثبت في حق المكلفين قبل بلوغ الناس لكن نقول هذا فاسد لماذا؟ لأنه من باب قياس الأصل على الفرع والعكس, والعكس هو الأصل ثم هذه مختلف فيها المساله هذه فيها فيها خلاف وقال أبو الخطاب يثبت النسخ في حق المكلفين قبل البلاغي كعزل الوكيل قبل علمه به فينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بعزله بجامع المنع من التصرف إلا بعد الإذن يعني قاسه عليه لكن الصواب هو هو الأول بدليل الوقوع وهو أن أهل قباء صلوا الركعه الأولى أو بعض الصلاة متجهين إلى حكم قد نسخ والناسخ موجود ولا شك ولكنه لم لم يبلغهم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستئناف الصلاة لم يأمرهم في الصلاة وبلغه عليه الصلاة والسلام فأقره فهنا سنة تقريرية سنة تقريرية أنه لا نسخ قبل بلوغ الناسخ ثم قال ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والأحاد بمثلها هذه أحوال النسخ ينسخ القرآن بالقرآن وتنسخ السنة المتواترة بسنة المتواترة وينسخ الأحاد بالأحاد وهذه كلها لا خلاف فيها لا خلاف فيها ويجوز نسخ القرآن أي بالقرآن وهذا جائز بلا خلاف كما في آيتي المصابرة السابقة والعدة كذلك والمناجاة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نسخ قرآن بقرآن والسنة المتواترة بها يعني بالسنة المتواترة يعني ينسخ أو تنسخ السنة المتواتره بالسنة المتواترة وهذا من حيث الجواز أيضا متفق عليه لكن يقولون لا يوجد لهم مثال لكن من حيث التأصيل لو يرد مثال حديث متواتر ونسخ بحديث متواتر فهو الأصل يدل على جوازه لا مانع من ذلك لا مانع من, من ذلك وليس له مثال والأحاد أيضا بأحاد وهذا كثير وهذا كثير كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها نهيتكم فزوروها هذا اعتبروا نسخ والناسخ السنة بدليل ماذا ها ما المنسوخ هنا هو حديث واحد انا اردت حديثا واحد كنت نهيتكم هذا اخبار بالمنسوخ الا فزروها هذا هو الناسخ اذا نهيتكم فيما سبق فيما سبق فحينئذ ثبت باحد الا فزروها هذا يعتبر يعتبر ناسخان يعتبر ناسخان والسنه بالقران لا هو بها والسنة بالقرآن يعني السنة تنسخ بالقرآن السنة تنسخ بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بالقرآن فولي وجهك شاطرة المسجد الحرام هذا نسخ في القرآن والمنسخ في السنة لأن استقبال القبلة ثابت بال المقدس ثابت بالسنة لا هو بها لا هو بها لا هو ضمير يعود الى القران بها اي بالسنه المتواتره بالسنه المتواتره ومراد هو السنه بالقران سنه متواتره وليس الاحاد لا هو بها اي لا ينسخ القرآن بالسنة المتواتره لا ينسخ القران بالسنه المتواتره يعني لا يجوز او لا هو بها يعني لا ينسخ القرآن بالسنة المتواترة في ظاهر كلامه يعني في ظاهر كلام من؟ الإمام أحمد لأنه ورد عنه أنه قال لا ينسخ القرآن إلا القرآن يجيء بعده, بعده لا ينسخ القرآن إلا القرآن يجيء بعده وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى لقول تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وهل السنة مثل القرآن؟ أو خير من القرآن الجواب لا فقالوا إذا لا ينسخ القرآن بسنة المتواترة وهذا ظاهر كلام اليمام أحمد خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية القائلين بجواز نسخ القرآن بسنة المتواترة خلافا هذا منصوبا عنه مفعول مطلق، ودائما تجده منصوب لأبي الخطاب وبعض الشافعية القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة وهذا قول الجمهور الجمهور صحة نسخ القرآن بسنة المتواترة لماذا؟ لأن الكل وحي من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكله وحي ولأن الناسخ في الحقيقة هو الله عز وجل الناسخ من؟ هو الله عز وجل من الذي يثبت الحكم أولا؟ الله من الذي يرفع هذا الحكم؟ الله عز ان إن الحكم إلا لله كما سبق أن الحاكم هو هو الله سبحانه وكذلك على لسان إما في القرآن أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم ومحل النسخ أيضا هو الحكم لا اللفظ هذا هو الأصل المنسخ هو الحكم رفع الحكم الثابت رفع الحكم إذن الإجاب أو التحريم أو الكراهه أو الاستحباب أو اللباحة هي المنسخة حينئذ رفع الحكم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها هذا نقول المراد بالنسخ الأصل فيه أنه رفع ل الحكم وليس للغض وعليه فقوله بخير منها أو مثلها يكون من السنة كما يكون من القرآن والأحكام كلها من عند الله سبحانه وتعالى فأما نسخ القرآن بالاحاد ومتواتر السنة بالاحاد فهذا جائز عقلا العقل لا يمنع أن يتعبدنا الله عز وجل بأن ننسخ القرآن الثابت بدليل قطعي بدليل ظني في العقل لا يمنع هذا كذلك السنة المتواتره دليل قطعي لا يمنع ولا يحيل العقل أن يتعبدنا الله عز وجل بأن ننسخ السنة المتواتره بدليل ظني من جهة العقل لكن هل كل ما جاز عقلا جاز التعبد به شرعا قالوا لا لذلك قال فجائز عقلا ممتنع شرعا ممتنع شرعا يعني النسخ يكون بمثله فقط ولا يكون بما هو دونه يعني اما أن يكون مثلا له في الثبوت أو اعلى منه او اعلى منه ولذلك جوزوا نسخ القرآن بالسنه المتواتره لانه مثله من حيث ماذا من حيث الثبوت لان الدليل قد يثبت قطعيا وقد يثبت ظنيا القطع مع القطع قالوا لا اشكال ولذلك اشترطوا في الناسخ أن يكون مساويا للمنسخ من حيث الثبوت فالأدنى لا ينسخ الأعلى والأعلى ينسخ الأدنى ولا إشكال قال فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة, ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا وللأسف هذا قول الجمهور قول الجمهور لماذا؟ قالوا الظني لا ينسخ القطعي الظني لا ينسخ القطعي إلا عند الظاهرية إلا عند الظاهرة فيجوز نسخ القرآن ومتواتر السنة بالأحاد يعني عكس القول الأول الأول ممتنع شرعا لا ينسخ القرآن ولا سنة المتواتر الأحاد الظاهرية جوز ذلك وقالوا ينسخ القرآن حديث الأحاد وتنسخ السنة المتواترة حديث الأحاد. لماذا؟ لأن القطعية هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم وكما أن مدلول القطع قد يكون ظنيا فلا مانع من نسخه بظني وهذا كله بناء على أن أحاديث حات تفيد الظن للعلم وإذا قلنا العلم استرحنا حينئذ دليل الظاهريه ما هو؟ قالوا القطع القرآن إذا قيل أنه ثبت بدليل أو أن ثبوته قطعي حينئذ لا يلزم أن يكون مدلوله قطعي، لأن الظاهر والمحتمل والمشترك هذه الدلالا ظنية، ولذلك تقسم من حيث الثبوت والدلالة إلى أربعة تقصي: قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ظني الثبوت، ظني الدلالة، قطعي الثبوت، ظني الدلالة، ظني الثبوت، قطعي الدلالة. لا يلزم أنه كلما كان قطعي الثبوت أن يكون قطعي الدلالة. حينئذ لو كان الأحاد ظني الثبوت على التسليم بهذا والتنزل لهذا لا يلزم من كون ظني الثبوت أن يكون ظني الدلالة بل قد يكون القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة وعكسه الأحاد فيكون الأحاد من جهة الدلالة قطعي ومن جهة الثبوت ظني حينئذ لا مانع من أن ينسخ القرآن لا مانع من أن ينسخ القرآن وهذا هو الأصح أن العبرة بصحة السنة، فمتى ما صح سنة صح النسخ به، إلا عند الظاهرية لما ذكرناه. وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم لا بعده، وهذا غريب. لماذا؟ لأنه لا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقيد بزمنه؟ لان قول بخطاب المتراخن. من الذي يبلغنا هذا الخطاب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يجوز في زمن صلى الله عليه وسلم لا بعده هذا داخل في قول الظاهرية لماذا؟ لأن الظاهرية جوزوا النسخ بالأحاد وهذا إنما يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بعده وحينئذ لا, لا يظهر فرق بين هذا القول والسابق لأن الأصل في النسخ إنما يكون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا هل القياس ينسخ به إذا قيل بخطاب متراخي أو دليل شرعي هل يدخل في ذلك القياس الصواب أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به قطعا ومطلقا سواء كانت علته منصوصه او لا سواء كانت علته منصوصة أو لا القياس لا ينسخ ولا ينسخ به ثم قال هنا وما ثبت بالقياس عن الحكم الثابت بالقياس إن كان منصوصا على علته ولذلك لا مثالا له هذه مسألة فرضية فقط مسألة فرضية جدلية فقط أما في الواقع لا وجود لها لا يوجد إذا كان يختلف الأحاد والجمهور على أنه لا ينسخ القرآن ولا السنة متواترة فكيف بالقياس هذا بعيد جدا إن كان منصوصا على علته من قبل الشرع فكالنصي لأن القياس لا بد أن يستند إلى نص فإذا كانت العلة منصوصة فعينئذ صار حكم القياس منصوصا عليه بواسطة تلك العلة يعني صار مستندا إلى ماذا؟ إلى نص شرعي والمستند إلى نص شرعي فهو كالنص الشرعي فلذلك صح أن ينسخ به فكالنص لا ينسخ وينسخ به وإلا فلا يعني وإلا تكون, وإلا تكون العلة منصوصة عليها اذا صارت مستنبطة وإذا صارت مستنبطة صارت محلة للاجتهاد والاجتهاد قابل للخطأ والصواب إذا لا يكون ناسخا لا يكون ناسخا فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي والصواب أنه لا ينسخ بالقياس مطلقا لو وجد له مثال وقيل يجوز بما جاز به التخصيص وهذا فاسد ايضا يجوز النسخ بكل ما جاز به التخصيص وهناك أن في قول الصحابي يجوز به التخصيص والمفاهيم يجوز بها التخصيص إلى آخره فكل ما جاز به التخصيص جاز أن ينسخ به وعليه القياس مطلقا سواء كانت علته منصوصة أو لا يجوز النسخ بها أو به القياس والصواب أنه لا وقيل يجوز بما جاز به التخصيص فيدخل حينئذ القياس بنوعيه نص على علته أو لا لجواز التخصيص به وهذا باطل لأن النسخ رفع والرفع إبطال والتخصيص بيان والبيان تقريب هذا ما يتعلق به النسخ ثم قال والإجماع وهذا عطف على قوله الكتاب لأنه ذكر أن الأصول أربعة الكتاب المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع فرغ من الجملة ما يتعلق بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع إن أراد الترتيب فالإجماع معطوف على السنة وإن أراد مطلق الأصول المتفق عليها ف الإجماع معطوف على على الكتاب على الأول والإجماع وأصله الاتفاق الإجماع هذا مصدر أجمع يجمع إجماع وأصله في اللغة الاتفاق والعزم يعني يطلق الإجماع بمعنى الاتفاق ويطلق ال الإجماع بمعنى العزم أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا ويطلق العزم أجمعته على الأمر أي عزمت عليه وأما في للصلاح فعرفه المصن بقوله وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني وهو اتفاق أخذ المعنى اللغوي أخذ المعنى اللغوي حينئذ خرج كل خلاف ولو صدر من واحد قوله اتفاق هذا جنس في الحد لا لابد من وجود المعنى اللغوي فلو حصل خلاف ولو من واحد ارتفع الإجماع لأن المعنى الحقيقي للإجماع هو الاتفاق، فلم يوجد الاتفاق. لو اتفق 99 وتسعون نقول بقي واحد أخر من الإجماع. لا يصح الإجماع لأنه لا بد من اتفاق جميع العلماء، وهو اتفاق نقول خرج كل خلاف ولو من واحد. اتفاق من؟ قال علماء. إذن ليس اتفاق واحد. اتفاق علماء العصر وليس كل العلماء أيضا. بل مجتهدي العلماء ليس كل عالم صار مجتهدا كذلك ليس كل عالم صار مجتهدا لأن العالم قد يتوسع فيه بأنه من حصل العلم ولو ظاهرا ولكن كونه مجتهد أهل النظر والبحث والتأمل والتدبر هذا قلة هذا قلة إذا علماء العصر اتفاق علماء العصرين مراد بهم مجتهدي العصر من الأمة يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا عبر باتفاق علماء غيرهم لو اتفق اليهود والنصارى على أمر يتعلق نقول هذا ليس باجماع لماذا لأن شرط الإجماع يكون العلماء والمجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة على أمر ديني خرج على أمر دنيوي كالبيع والشراء ونحو ذلك والمواد المتعلقة باللغة كالفاعل أنه مرفوع إلى آخره فكل صنعة فيها إجماع يختص به أهلها إجماع النحاه يختلف عن إجماع. إجماع الفقهاء وإجماع الفقهاء يختلف عن إجماع الاصوليين إذا كل فن له علماء مجتهدون هؤلاء يجمعون ويتفقون على حكم شرعي ولكن المراد به هنا الحكم الشرعي الذي يتعلق به أو يتعلق بكل المكلفين ولذلك يسوي فيه الجميع من الأمة على أمر ديني ولا بد من قيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى إجماع لا يسمى إجماع ولذلك ينقل بعض الصحابة كانوا يفعلون كذا كانوا يفعلون كذا هذا يعد إجماع لا يعد إجماع لماذا لأن اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بإجماع لأنه لا إجماع إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قيل كانوا يفعلون كذا هذا له حكم حكم الرافع له حكم الرافع سواء أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا كانوا يفعلون كذا أطلقا يحتمل أنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال كانوا يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا هذا قيده هذا أقوى من ذاك لأنه مقيد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ومطلقا على النوعين يحمل ويعطى حكم الرافع إذن هو اتفاق خرج به الخلاف فلا إجماع مع الخلاف لأنه يجوز أن يصيب الواحد أو الأقل ويقطع الأكثر هذا جائز أو لا ولذلك صوب عمر رضي الله تعالى عنه في أسرى بدر بخلاف من, من قابله علماء العصر من الأمة على أمر ديني بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وقيل في حده اتفاق أهل الحل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا هنا زاد أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد إن كان مرادهم المجتهدين فلا إشكال وإن كان مرادهم ما هو أعام من ذلك فيردوا الإشكال لماذا؟ لأن الشريعة مبناها على أقوال أهل العلم المستهدين وأما غيرهم من أهل الحل والعقد فيما غير الشريعة حيث ان الله عبرة بأقوالهم اتفاق أهل الحل والعقد يعني المجتهدين في الأحكام الشرعية على حكم الحادث الواقع النازل هذا أشار فيه لأن النازل هذه وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليست في عهده إذ لا إجماع قولا يعني لا لا فعلا ولا غيره لماذا ليختص الحد بالإجماع الصريح يعني بد أن يكون منطوقا به فحينئذ لو نطق البعض وسكت الآخرون الذي هو الإجماع السكوتي هذا ليس بإجماع عنده أرباب هذا الحد لابد أن يكون قولا يعني منطوقا به الاتفاق هذا لابد أن يكون منطوقا به لماذا؟ لأن الأصل في الإجماع إذا أطلق أن صرف للإجماع الصريح الكل ينطق يقول هذا حرام هذا حرام جميع العلماء لابد أن ينطق وأن يقولوا بالحكم الشرعي فإذا لم يحصل لم يحصل الإجماع وهذا ما يعلم له بالإجماع الصريح وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود وقد أومى أحمد لا نحو قوله وإجماع أهل كل عصر من العصور إلى قيام الساعة كل عصر كل قرن إذا أجمع علماء ذلك القرن أو ذلك العصر فهو حجة على من بعده فهو حجة على من بعده فليس خاصا بعهد الصحابة كما ظنه البعض داود نسب اليه هذا أنه هو الإجماع الذي يمكن ضبطه لا إشكال أنه إجماع الصحابة أما من بعدهم هذا دعوة الإجماعة اقرب ما يكون للكذب كما قال إمام أحمد بعد الصحابة لكن هل معنى ذلك أنه لا إجماع بعد الصحابة وينحصر دليل الإجماع في الصحابة فقط أو أنه إذا أمكن ولو مع التعذر والعسر لو أمكن ضبط الإجماع بعد عهد الصحابة فيكون دليلا أو لا هذا محل المأخذ هنا يعني لا نقيده بعهد الصحابة بل هو دليل مطلق متى ما أمكن الإجماع حينئذ نقول هو حجة على من بعده وفرق بين أن يقال الإجماع حجة ودليل شرعي والذي يمكن ضبطه هو إجماع الصحابة ومن بعد الصحابة فحينئذ الإجماع لو أمكن ضبطه لكان حجة لكن لا يمكن ضبطه ودعو الإجماع حينئذ تكون من قبيل أو اقرب ما يكون إلى الكذب لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يحصر كل العلماء فيسمع منه لتفرق الأمة وشتاتها آخرين. إذن قوله وإجماع أهل كل عصر حجة يعني من العصور إلى قيام الساعة حجة ودليل شرعي يجب العمل به لماذا؟ لأن الأدلة دلت على ذلك الأدلة الشرعية دل على حجية الإجماع وإذا ثبتت حجية الإجماع فحينئذ لا يخلو عصر منها أي من دلالة تلك الأدلة فالأدلة شاملة تدل على أن اتباع غير سبيل المؤمنين هذا مشاقة لله ورسوله. هل هذه المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين خاص بالصحابة؟ نقول لا في كل عصر. ولو لم يمكن إثبات الإجماع، ولو لم يمكن إثبات وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، لأنه خص الإجماع بالصحابة وحدهم فقط. ولو أجمع التابعون وتحقق وثبت الإجماع فليس باجماع فرق بين مسألتين لأنه خص الإجماع بالصحابه وحدهم لأن الخطاب الذي ثبت به الإجماع خطاب للحاضرين فقط كنتم خير أمة أخرجت للناس إذا مثل اقيموا الصلاوات والزكاه ما الفرق بينهما يقول داود عليه رحمة الله يقول الاجماع خاص بالصحابه لماذا لانهم هم الذين خوطموا بالاجماع كنتم خير امه كنتم انتم اذا خص الاجماع بمن بالصحابه طيب قالوا اقيموا الصلاوات والزكاه لما خصص هذا بالصحابه دون غيرهم اذا هذا الدليل فاسد ليس بصحيح وقد اومأ او بقوله وكذلك جعلناكم امه وسط ايضا مثله وقد أومى يعني أشار أحمد إلى نحو قوله أومى إذا قيل أومى أحمد إليه لإمام أحمد مراد به أنه يفهم ليس بصريح الرواية هذه قد يختلف فيها قد يوافق من استنبط هذا القول الموافق لداود وقد يخالف لأن الرواية قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة مثل ما قلنا في المنطق قد تكون صريحة وقد تكون غير, غير صريح لماذا؟ لأنه جاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي دعود قوله الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير لا لا يفيد هذا ثم من بعد التابعين مخير لعدم إمكان الإجماع لا لكونه لا إجماع هذا يمكن تأويله أو لا؟ يمكن تأويله لأن النصوص عامة, النصوص عامة ويتبع غير سبيل المؤمنين دل على ماذا؟ على أن الإجماع حج وأن مشاقة والخروج عن سبيل المؤمنين خروج على الحق عيني اذن الادله عامه فتشمل كل كل العصور وقد اومئ اليه اوم احمد لا نحو قوله ثم قال واجماع التابعين على احد قولي الصحابه هل يعتبر اجماعا او لا الصحابه اختلفوا على قولي ثم اجمع التابعون على احد القولي هل يعتبر اجماعا او لا الصواب انه لا يعتبر اجماعا لماذا؟ لأن شرط الإجماع أن يكون مسبوقا بخلافه لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها فيبقى القول ولو ما تصاحبه فحينئذ يعتبر القول كما لو وجد قائله. فالأقوال لا تموت بموت أصحابها فحينئذ إذا اختلف الصحابة على قولين لا يمكن دعوة الإجماع بعدها نعم يمكن تقييده يقال أجمع على أحد القولين لا إشكال أما إطلاق الإجماع فيراد به الإجماع الصريح فلا وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة هل يعتبر إجماعا أو لا نقول إذا ثبت الخلاف قبل الإجماع أو قبل ما يمكن أن يسمى بالإجماع فلا إجماع بعده اطلاقا فلا إجماع بعده إطلاق لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها ولا مانع عن يقال أن يقال عقد الإجماع بعد الخلاف لابد من إشارة إن عقد الإجماع بعد الخلاف لا بأس بهذه العبارة لأنه إجماع مقيد يفهم منه أنه ثم خلاف ثم بعد ذلك حصل نوع اتفاق قال اعتبره أبو الخطاب هذا هو القول الأول يعني اعتبره إجماعا لأنه اتفاق من أهل العصر الثاني وقد دل الدليل على كونه معصوما من الخطائي كما لو اتفق الصحابة على أحد القولين يعني كأنه نزل حقيقة الإجماع حيث التعريف عليه لكن نقول اتفاق علماء العاصر هنا لم يحصل اتفاق لماذا؟ لوجود الخلاف ولو وجد القول دون قائله إذن أين دعوى الاتفاق؟ ليس في اتفاق بل حقيقة الإجماع منتفية حقيقة الإجماع منتافية. وكون التابعين أجمعوا نقول لم يجمعوا. لماذا؟ لأن القول الآخر موجود سواء ما تقايله أم بقي. كذلك إذا لم يجد أو لم يوجد الحقيقة الاتفاق. لأنه اتفاق من أهل العصر الثاني وقد دل دليل على كونه معصوما من الخطأي كما لو اتفق الصحابة على أحد القولين. نقول العصر ليس ليس باتفاق. اعتبره أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وهو القول الآخر وبعض الشافعية ليس بإجماع وهذا هو الصحيح ليس بإجماع فيجوز حينئذ الأخذ بالقول الآخر على خلاف القول السابق إذا قيل إجماع معناه القول الآخر يطرح لا يجوز الأخذ به وإذا قيل ليس بإجماع جاز للمخالف إن يأخذ بالقول الآخر ولو الدعي لإجماع إجماع التابعي حينئذ القول الآخر لا يصير مضطرحا لا يكون مضطرحا ليس بإجماع فيجوز الأخذ بالقول الآخر لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها ثم قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاض إذا قيل إجماع الصحابة اتفاق علماء العصر لو وجد تابعي معتبر مجتهد وجدت فيه آلة الاجتهاد وأدرك أكثر الصحابة واتفق الصحابة وخالف التابعي هل يعتبر نقضا للإجماع أو لا فيه خلاف هل التابعي المؤهل للخلاف مع الصحابة وقوله معتبر لبلوغه رتبة الاجتهاد هل خلافه معتبر في إسقاط اتفاق الصحابة أو لا مسألة فيها؟, فيها خلاف والتابعي معتبر متى إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فإنه يعتد به في الإجماع لذلك قال معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد لأنه مرتهد من علماء الأمة فلا طريق حينئذ إلى عدم اعتباره وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع لأن الصحابة افتوا وكبار التابعين كسعيد بن مسيب وغيره افتوا في عهد الصحابة وسكت الصحابة وأذن لهم بالإفتاء بل دل عليهم الناس بل أخذوا ببعض أقوالهم إذا اعتبروا اجتهادهم أو لا اعتبر اجتهادهم فحينئذ فليعتبر كذلك إجماعهم فليعتبر إجماعهم وأيضا الأدلة تشملهم اتفاق علماء العصر ثم الدليل على مشروعية أو حجية الإجماع قال تعالى ومن يشاقق الرسول قال ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا يشمل الصحابة مع التابعين مع لو كان التابعي معتبرا واتفق مع الصحابة أو خالف حينئذ يكون معتبرا في الإجماع وفي إسقاطه في الإجماع إذا اتفق مع قوله مع الصحابة وفي الإسقاط إذا خالفه عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية خلاف للقاضي أبي يعلى وبعض الشافعية في أن التابعي المرتهل لا يعتد بخلافه. قالوا كالعوام لأن التابعين مع الصحابة كالعوام مع العلماء هذا وقد أو مع أحمد إلى القولين يعني الإمام أحمد عنه روايتان، ولكنهما ليستا صريحتين إلى اعتبار التابعي وإلى عدم اعتبار التابعي. ووجهه إلى عدم اعتبار التابعي أن الصحابة أعلم من غيرهم وشاهدوا التنزيل والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا مواقع الآيات والناسخ والمنسوخ إلى آخره قالهم أعلم في حديث لو خالف التابعي وأراد إسقاط اتفاق الصحابة في دعوة قال هذا غير غير معتبر غير معتبر لكن القول الأول أصح لشمول الادله له لهم وقد أو مع أحمد إلى القولين ثم قال ولا ينعقد بقول الاكثرين خلافا لابن جرير واو ما اليه احمد يعني اشار اليه في احدى الروايات قلنا في الحد اتفاق فلو اتفق الا اثنان فلو اتفق الكل الا اثنين او واحد هل يعتد بالاجماع او لا لو خالف واحد او خالف اثنان هل الاجماع يعتبر او لا ما يعتبر؟ لماذا؟ لانتفاء حقيقة الإجماع في النسخ وفي باب الإجماع وفي العام وفي آخره إذا أردت أن تنقض أو تثبت عليك بالحد وهنا اتفاق علماء العصر حينئذٍ وجد أكثر العلماء قائلين به بقول ما وخالف واحد واثنان حينئذ نقول هذا نقض للاجماع لأن الشرط هو اتفاق كل علماء الأمة يعني المجتهدين ولا ينعقد بقول الأكثرين لانتفاء حقيقة الإجماع ولأن العصمة من الخطأ إنما هي للكل لا للبعض للكل لا للبعض خلافا لابن جرير رحمه الله تعالى فإنه لا قال لا عبرة بخلاف الواحد والاثنين وأو ما إليه أحمد يعني لعدم من عقاد الإجماع بقول الأكثرين ولا ينعقد وأو مع إليه أحمد يعني إلى عدم عقاد الإجماع بقول الأكثرين هكذا فسره بعضا ويحتم رجوعه إلى قول ابن الجرير لكن الأظهر أنه لقوله ولا ينعقد بقول الأكثرين وهناك رواية الإمام أحمد تشير إلى إلى هذا تشير إلى إلى هذا ثم قال وقال مالك يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى إجماع أهل المدينة حجة هذه كلها مسائل فرضية فقط أما في الوجود لا وجود إن الإجماع لا يمكن اعتبار لإجماع الصحابة هذا الله ومن بعدهم إن وجد فهو حجة شرعية لا إشكال لعموم الأدلة لكن أين هو وعليه يحمل قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب يعني في غير الصحابة وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة هذا اشتهر على الإمام مالك أنه خص أهل المدينة بأنهم إجماع وعليه فهو حجة فهو, فهو حجة لكن الشيخ الاسلام تيم رحمه الله, رحمه الله تعالى له تفصيل أو ترتيب لما يقال أنه إجماع أهل المدينة حج أو لا فقال رحمه الله إجماع أهل المدينة على مراتب أربعة على مراتب أربعة الأول ما يجري مجرى النقل ما يجري مجرى النقل يعني مثل ماذا مثل الأذان في كلماته والإقامة في الصاع ومقداره في المدن ومقداره فيما يجري فيه الربا او لا هذه كل ما يجري مجرى النقل فقال رحمه الله هذا حجه باتفاق لا خلاف في هذا لا, لا خلاف في هذا حجه باتفاق الثاني العمل القديم قبل فتنه عثمان رضي الله تعالى قبل وقوع الفتنه فهذا حجه عند مالك والمنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد لأنه مما سنه الخلفاء يعني ما كان قبل فتنة عثمان يكون مما سنه الخلفاء الراشدون إذن هو حج عند من عند مالك وهو النص أو المنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد لأنه مما سنه الخلفاء الراشدون فيجب فهو حج فيجب العمل به فيجب العمل به الثالث إذا وقع خلاف بين روايتين هل يصح جعل إجماع واتفاق أهل المدينة من المرجحات أو لا فترجح الرواية التي عليها عمل أهل المدينة دون غيرهم هذا محل النزاع والأظهر لا أنه لا يعتبر من, من المرجحات الرابع العمل بالمتأخر أو العمل المتأخر بالمدينة يعني بعد مقتل عثمان فلئما الكبار متفقون على أنه ليس بحجه إذا اثنان حجه واثنان ليس بحجه ما جرى مجرى النقل وما كان قبل فتنة عثمان فهو حجة وما بعد ذلك كالترجيح بين الروايات أو العمل القديم بعد فتنة عثمان فليس بحجه ليس ليس بحجة لكن أكثر ما فسر به قول الإمام أح... مالك رحمه الله في كوني إجماع أهل المدينة حجة أن مراده ما كان جاريا مجرى النقل المستفيض كألفاظ الأذاني وما ذكرناه هذا أكثر ما شهر على إمام مالك ليس مطلقا مذهب أو إجماع أهل المدينة حجة بل مراده ما جرى مجرى النقل ما جرى مجرى النقل فحينئذ كالمد ومقدار الصاع ونحو ذلك مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لو تغير لعلم ما ما الناس جروا على هذا معناه أن العمل متصل بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصل به إلى زمن الإمام مالك فأما في مسائل الاجتهاد فهم غيرهم سواء هذا أصح ما يقال في تفسير مراد الإمام مالك ما كان في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة غيرهم سواء وإنما مراده بأنه حجة فيما جرى مجرى النقل وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة ثم قال وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه انقراض العصر هل هو شرط أم لا يعني هل يشترط في انعقاد الإجماع أن يموت كل المتفقين فحينئذ نحتج بالإجماع أو بمجرد الاتفاق حصل الإجماع هذه مسائل عقلية ما اظن لها وجود في الواقع يعني قيل اتفاق علماء العصر كيف يتفقون هؤلاء متى نحكم بأنهم اتفقوا بمجرد حصول النطق أو لابد أن يتفقوا ثم يموتوا لأنه يحتمل أن يرجعوا عن أقوالهم؟ ها هذا في خلاف هل يشترط انقراض العصر أو لا يعني في الاعتداد بالإجماع أو لا وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله أي أن يموت أهل الإجماع وينقرض عصرهم ثم يبدأ الاحتجاج بإجماعه معناه كيف يثبت احتجاج مع الصحابة هذا بعيد لماذا؟ قالوا لاحتمال رجوع البعض عن اجتهاده ما دام حياً فيرد فيرجع الأمر إلى الخلاف يعني إذا اتفقوا على قول ثم يحتمل أنه يظهر له بعد أسبوع بعد شهر مع سنتين دليل ينقض القول السابق فيرجع فحصل الخلاف فكيف يكون إجماع فكيف يكون إجماع وقد أومأ إلى خلافه من هو هذا أحمد رحمه الله إلى خلاف ماذا إلى خلاف كون انقراض العصر شرطا وهو أنه ليس بشر، وهذا هو الصحيح. أنه لا يعتبر انقراض العصر شرطا بل فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور فيصير حجة على من أراد الرجوع منهم فلو اتفقوا في لحظة واحدة حينئذ صار الإجماع منعقدا فصار حجة على كل واحد منهم فهل يجوز له أن يرجع عن قوله الجواب لا الجواب لا لماذا لانعقاد الإجماع في اللحظة الأولى منذ اتفقت الكلمة حصل الإجماع فصار حجة فحينئذ لا يجوز لواحد أن يرجع أما القول الأول تعذر حصول الإجماع حتى في عهد الصحابة وخاصة عن القول بأن التابعي معتبر فحينئذ إذا اتفقوا ننتظر حتى يموتوا فياتي تابعي جديد فيتعلم فيكون اهلا للاجتهاد فيخالف اذا نقض الاجماع لا يمكن ان يتصور الاجماع على اشتراط انقراض العصر فهو اجماع عند الجمهور لان انقراض العصر ليس بشرط واختاره ابو الخطاب لماذا لان الادله الداله على حجية الاجماع ليس فيها ذكر اشتراط انقراض العصري. فهي مطلقة ويتبع غير سبيل المؤمنين حصل الاتفاق فحينئذ اشتراط العصر أو انقراضه لغير ذلك هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل فيبقى الأمر على ماذا على أنه لا يشترط القراض العصري فبمجرد اتفاق الكلمة عقد الإجماع فصار حجة عليهم هم اولا ثم على غيرهم فلا يجوز حينئذ لاحد أن يرجع عن قوله ولو قيل باشتراط انقراض العصر، اتفقوا ثم حينئذ يجوز أن يرجع البعض عن قوله عن عن قوله وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث عند الجمهور لماذا؟ إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين على قولين قيل مباح وقيل مكروه هل يجوز أن يأتي ثالث بعدهم فيقول لا بل محرم يقول لا لا يجوز لماذا؟ لأن اتفاقهم وإجماعهم على القولين حصر للحق في أحد القولين وإذا جوز أن يكون الحق في غير القولين لجاز أن يخلو ذلك العصر من ناطق بالحق وهذا باطل وهذا وهذا باطل فحينئذ إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث عند الجمهور لأن اختلافهم حصر للحق في ذينك القولين فلو جوز وجود قول ثالث حينئذ يلزم ماذا؟ يلزم منه أن ذلك العصر خلى عن هذا القول فلو قيل مكروه وقيل مباح ثم جاء ثالث بعدهم بزمن بعد انقراض عصر الصفق قال محرم إذن التحريم لو كان حقا لكان ذاك العصر قد خلى عن ذلك الحكم وهذا باطل هذا هذا باطل لهذا اللازم قالوا لا يجوز ماذا إحداث قول ثالث عند الجمهور وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز لأن المختلفين لم يصرحوا بتحريم قول ثالث فجاز إحداثه فجاز إحداثه الأول هو الاصح أنه لا يجوز لكن اختلفوا في إحداث قول متوسط إحداث قول متوسط يعني يكون القول الأول بالمنع والثاني بالجواز فيأتي ثالث يأخذ بعض هذا القول وبعض القول الآخر هل يجوز أو لا هذا محل خلاف محل خلاف قولان مس الذكري ناقض للوضوء مس الذكري لا ينقض الوضوء قولان متقابلان قال بهذا بعض وقال بهذا بعض جاء ثالث بعدهم قال إن مس بشهوة فناقض وإلا فلا هذا قول ثالث مستقل أو بعض ذاك القول وبعض هذا القول هذا متوسط أخذ من هذا وأخذ من هذا وهذه طريقة الشيخ الإسلام بن رحمه الله كثيرا ما يقول هذا بعض قول امام أحمد وهذا قول بعض أبي حنيفه مثلا وهذا مسألة فيها فيها نزاع فيها نزاع ثم قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا هذا شروع منه في بيان الإجماع السكوتي الإجماع السكوت كلام السابق في الإجماع الصريح لابد من الاتفاق قولا أن ينص كل عالم من المتفقين على الحكم صراحة وإذا قال بعض المجتهدين قولا مجتهدين هذا قيد في قوله علماء العصر أو أهل الحل والعقل قولا وانتشر في الباقين وسكتوا إذا لم يتكلم الكل الباقين مراده هنا من؟ باقي المجتهدين لأنه قال بعض بعض المجتهدين إذا قال بعض المجتهدين أين البعض الآخر سكتوا, سكتوا قولا وانتشر في الباقين وسكتوا لكن مع قدرتهم على الاعتراف أو الإنكار هم مقتدرون لو أرادوا أن ينكروا على هذا القول لانكروا أو أن يقولوا بما قال به ذاك البعض لقالوا مع القدرة أما إذا ورد خوف نحو ذلك فلا عبره فعنه عن الإمام أحمد اجماع, إجماع في التكاليف أي حجة قطعية في الأحكام المتعلقة بالتكاليف وبعضهم يجعل في التكاليف هذا قيد في الإجماع السكوتي أنه لا عبره به أو أن الخلاف في, في الأحكام الشرعية الفرعية أما العقدية فلا لابد من الإجماع الصريح إجماع في التكاليف أي حجة قطعية في الأحكام المتعلقة بالتكاليف وإذا لم يكن الحكم تكليفيا لم يكن اجماعا ولا ولا حجة لماذا؟ قالوا لأن الساكت هنا ينزل منزلة الراضي الساكت هنا ينزل منزلة الراضي الموافق وإن كان الاصح أنه لا ينسب لساكت قول وقيل وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع حجة ظنية لا إجماع يمتنع مخالفته لأنه إذا قيل إجماع أنه لا يجوز مخالفته وإذا قيل حجة لا إجماع صار الحجة يجوز مخالفتها والإجماع لا يجوز مخالفته هنا قال حجة لا إجماع السابق فعنه إجماع وعليه فهو حجة ولم يصلح بالحجة لأن كل إجماع فهو حجة هنا قال وقيل حجة أي الإجماع السكوت حجة ظنية وليس بإجماع لماذا لأن الحجة يجوز مخالفتها يجوز للإنسان أن يخالف وأما الإجماع فلا يجوز مخالفته ولذلك فرق بينهما حجة ظنية لا إجماع يمتنع مخالفته لماذا؟ لماذا اعتبر حجة لا إجماع لعدم تحقق حقيقة الإجماع التي هي اتفاق لابد من الاتفاق والاتفاق الحقيقي إنما يكون بالتصريح أن ينطق ويتكلم كل عالم مجتهد بالحكم وهنا ورد هذا القيد لم يوجد لم يوجد لذلك صار حجة لا لا إجمع وهو الاتفاق لكن لما كان لرجحان دلالة السكوت على, المو على الموافقة اعتبر حجة ظنية يعني لما ورد إهام أن سكوت البعض للرضا والرضا هو الظاهر وهو الراجح اعتبر حجة ظنية لا إجماع إذا نفي الإجماع لعدم تصريح الباقين بالحكم الشرعي واعتبر حجة لماذا لأن الظاهر المتبادر أن سكوت الباقين إنما سكت للرضا والموافقة ولذلك فصل بين بين القولين وقيل لا إجماع ولا حجة وقيل لا إجماع ولا حجة لماذا لأنه لا ينسب لساكت قول لا اجماع لأن السكوت له احتمالات إذا قيل اتفاق تكلم البعض وسكت الباقون نقول السكوت هذا له احتمالات يحتمل أنه سكت خائفا أو جبنا أو خجلا يكون المتكلم كبار فسكته باب الحياة ويحتمل أنه ماذا أنه لم يبلغه القول أو أنه لم يعلم حكم المسألة يحتاج إلى بحث والإذنة. السكوت لا يدل على الرضا مطلقا ولا يدل على الموافقة بل فيه احتمالات وقيل لا حجة ولا ولا إجماع ثم قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى نص من كتاب أو سنة هذا شرط الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى نص من كتاب أو سنة هل يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد؟ ها؟ هل يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد؟ قالوا يجوز هنا قال نعم وهذا مذهب الأكثرين يجوز أن ينعقد عن اجتماع يعني لا عن دليل من كتاب أو سنة, كتاب أو سنة لماذا؟ قالوا لأنه وقع وحصل اجمع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه والقياس هذا من باب الاجتهاد والراي النص في لحم الخنزير طيب شحمه محرم من باب قياس الشحم على اللحم اذا هو قياس هو اجتهاد فانعقد الاجماع على على الاجتهاد هذا قول ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم أحاله يعني منعه قال لا يتصور عقلا أحالوه من جهة العقل لا يجوز عقلا أن ينعقد عن اجتهاد يعني لا يتصور الإجماع عن اجتهاد وقياس لأن القياس مختلف في ثبوت عصلا فكيف يكون الاصل مختلفا فيه والفرع متفقا عليه هذا لا يتصور هذا لا لا يتصور وقيل يتصور وليس بحجة لأنه اجتهاد ظني والإجماع دليل دليل قطع لأنه دليل قطع الإجماع دليل قطعي والاجتهاد هذا دليل ظني والصواب هو الأول أنه يجوز ومذهب الأكثرين لأنه لا يمتنع اتفاق الأمة على حصول ظني الحكم بالقياس ثم تجمع على ذلك الحكم يعني يحصل قياس ثم ما أفاده القياس يكون حكم الظنيه ثم ينعقد الإجماع على وجود ذلك الحكم الظني الذي حصل به القياس ثم قال والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع يعني إذا اختلف في مسألة ما إذا اختلف في مسألة ما قال بعضهم إزالة النجاسة لا تكون إلا بثلاث وقال الآخرون بسبع إذا اخذنا به إذن من نص على الثلاث نفذ زيادة، ومن قال بسبع قال بالثلاث ثم زاد. إذا تركنا ما زاد على الثلاث وأخذنا بالثلاث الوسط بين القولين، إذن هل يكون إجماع او لا لا يكون إجماع، لا يكون إجماع. والأخذ بأقل ما قيل في مسألة اختلف فيها ليس تمسكا بالإجماع. ليس تمسكا بالاجماع لماذا لجواز مخالفته لو قيل أن الثلاثة قد اجمع عليها حينئذ لا يجوز أن يقول قائل بالسبع وإذا جوز أن يقول بالسبع دل على أنه لا إجماع لأنه لو حصل الإجماع ماذا صار حجة وصار دليلا قاطعا فحينئذ إذا قيل بالإجماع على الثلاث فحينئذ لا يجوز أن يأتي ات فيأخذ بالسبع لكن لما جاز الأخذ بالسبع دل على أنه لم يحصل الإجماع وإن حصل قدر مشترك بين, بين القولين والأخذ بأقل ما قيل في مسألة اختلف فيها ليس تمسكا بالإجماع لماذا؟ لجواز مخالفته واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ليس بإجماع لماذا؟ ها لأنهم بعض الأمة وشرط الإجماع ان يكون اتفاق كل الأمة، وهم بعض الأمة، والعصمة مقرون بماذا؟ بالكل لا بالبعض. العصمة المرتب على الإجماع مقرون بالكل لا لا بالبعض. واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع لأنه بعض الأمة فلا تثبت العصمة. وقد نقل عنه على عن الإمام أحمد لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فيدل على أنه حج لا إجماع. لا يخرج عن قولهم هذا معروف عن الإمام أحمد وجعله ابن القيم رحمه الله من أصول مذهب الإمام أحمد أنه لا يعدل عن قول أو لا يأتي بمسألة ليس للصحابة فيها قول فإذا وجد قول للصحابة فلا يعدل عنه فلا يعدل عنه ولكن ظاهر هنا أنه أراد به الخلفاء الأربعة دون غيرهم لذا قد لا يخرج عن قولهم أي الأربعة إلى قول غيرهم وهذا يدل على أنه حجة لا, لا إجماع إذن لا يعتبر اتفاق الأربعة الخلفاء إجمع لكن يقول ليس بإجمع لكن ليس المراد أنه من السهول أن يخالف لا إذا ورد حكم اتفق عليه الأربعة حينئذ أولى بالاتباع من من غيرهم وأما الأصل الرابع بعدما انتهى من الأصل الثالث وهو الإجمع فحينئذ انتقل إلى أصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصل في النفي الأصل فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر حتى يلد بغيره أو يلد غيره ذكرنا أن الأدلة أو الأصول المتفق عليها أربع الكتاب والسنة والإجماع والنفي الأصلي والمراد به استصحاب العدم وأما الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها وهو دليل العقل في النفي الأصلي هل يثبت بالعقل أحكام شرعية؟ الجواب لا ليس هذا المراد ليس؟ هذا المراد وإنما مرادهم أن الأحكام الشرعية إثباتها إما بالإثبات أو بالنفي لأن النفي حكم كما أن الإثبات نفي كما أن الإثبات حكم الإثبات حكم والنفي حكم حينئذ نقول الأحكام الشرعية إما من جهة الإثبات أو من جهة النفي الإثبات لا يكون إلا بدليل شرعي لا تثبت عبادة إلا بدليل شرعي لكن النفي للعقل فيه مدخل. للعقل فيه مدخل. يعني يحكم بدلالة العقل الذي يسمى البراءة الأصلية على نفي الأحكام قبل ثبوتها. فيقول لك الأصل عدم التكليف. الأصل عدم التكليف لأنه كما سبق أن العلم بالمكلف لا بد أن يكون ثابتا. فإذا لم يكن ثابتا إذن لا لا تكليف. فدل العقل على نفي التكليف. إذن للعقل مجال في نفي الأحكام الشرعية التي لم تكن ثابتة بالاصاله التي لم تكن ثابتة بي أما ثبوتها فيحتاج إلى دليل، لأن الثبوت إيجاد، وهذا لابد من دليل. والنفي عدم، وإذا كان موافقا للاصل فلا إشكال. أما إذا ورد النفي بعد الإثبات فلا عبرة بالنفي. يعني لو أثبت أن الصلوات خمس، فقال قائل لا ليست بخمس. نقول نفيه هذا لا يعتبر به لأن الحكم ثبت لكن لو قال لا صلاة سادسة واجبة على المكلفين كل يوم نقول وجوب صلاة سادسة هل ثبت أو لا لم يثبت إذا نفيه بالعقل نقول هذا هو الاستصحاب الذي سيذكره المصنف هنا وهو دليل العقل في النفي الأصل المسمى عنده بالاستصحاب اي البراءه الأصلية بمعنى أن العقل دل على براءة الذمه من الواجبات قبل مجيء الشرع قبل مجيء الشرع فهو أي الدليل العقلي في النفي الأصلي أن الذمة ذمة المكلف قبل الشرع قبل إثبات الأحكام منزول الشريعة بريئة ومنفكة من التكاليف مطلقا فلا إجابة إلا بدليل ولا تحريم إلا بدليل ولا كراهت إلى بدلين ولا توجب أي عبادة إلا بدلين لماذا لأن الأصل عدم التكليف الأصل عدم التكليف وأن الذم قبل تعلق الشريعة بالمكلفين بريئة من التكاليف كلها بلا استثناء فتستمر أو فيستمر يجوز الوجهان لكن فيستمر أحسن فيستمر النفي حتى يرد غيره أي فيستمر النفي الأصلي حتى يرد غيره وهو الدليل الشرعي الناقل عن الأصل فنقول الأصل عدم إيجاب صلاة مطلقا في ذمة المكلف فيستمر هذا النفي حتى يثبت أن ثم خمس صلوات واجبة على المكلف في اليوم والليله خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل على المكنة إذن يستمر حتى يرد غيره فتستمر البراءة يعني صح بالتهى فتستمر البراءة أو يستمر استصحاب النفي الأصلي حتى يرد غيره الأولى حث البهدي حتى يرد غيره وهو الدليل الشرعي الناقن عن البراءة الأصلية ويسمى استصحابا يسمى النفي الاصلي أو الدليل العقلي في النفي الاصلي يسمى استصحابا استفعال من طلب الصحبه كالاستغفار طلب المغفرة والصلاحا استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا هكذا عرف ابن قيم رحمه الله استدامة إثبات ما كان ثابتا, ما كان ثابتاً فالأصل العموم تقول الأصل أن اللفظ عام يشمل كل الأفراد ولا يخرج عنه إلا بدليل التخصيص ولا دليل إذن إثبات أو العدم هنا الأصل الأصل إثبات استدامة إثبات ما أثبته الدليل حتى يرد المخصص أو نفي ما كان منفيا الأصل عدم وجوب صلاة سادسه فيبقى هذا الأصل حتى يرد دليل يثبت الصلاة السادسة ويسمى سهوات اصحابا وكل دليل فهو كذلك كل دليل يصلح أن يكون kabbal كل دليل يصلح أن يكون صحابا كل الأدلة الشرعية مثلا لذلك فالنص يتفرع على هذا وكل دليل فهو كذلك أي كل دليل يتصور الاصحاب فيه يعني في الأدلة الشرعية كلها فالنص حتى يرد النسخ يعني فالأصل الإحكام ولا نسخ اذا تردد صار الاحتمال بين الناس ان يكون حكما مسخا او لا تقول الاصل عدم النسخ هذا استصحاب لماذا استصحاب للدليل الشرعي حتى يرد الناقل ولا يوجد ناقل بالحكم بان الحكم منسوخنا فالنص حتى يرد الناسخ فالاصل الاحكام وعدم النسخ والاصل العموم حتى يرد المخصص والأصل العموم حتى يرد المخصص فعينئذ اللفظ العام يحمل الحكم المعلق عليه على كل فرض فرض من أفراد موضوعه ولا يخرج فرض واحد إلا بدليل يدل على التخصيص لو احتمل التخصيص نقول الأصل بقاء العموم على عمومه حتى يرد المخصص هذا صحاب للدليل الأصلي الدليل المثبت للحكم حتى يرد النافي والمخرج والأصل الملك حتى يرد المزيل يعني إذا كان السلعة في يدي المكلف نقول اصل أنه مالك لها ولا يثبت عكس ذلك عكس الملك إلا بدليل إما بإثبات أنه وهبها أو باعها أو أجر إلى خيره فالأصل بقاء ما كان على ما كان فإذا كان هو مالكا للسلعة فعينئذ نقول أصل أنه مالك لها ولا تزل يده عنها إلا بدليل لأنه هو الأصل ومثل الطهارة نقول أصل إذا شك في الحدث هو الأصل الطهارة نقول الصحاب الأصل وهو أنه متطهر هو المعتمد وإذا كان الأصل الحدث وشك في الطهارة فعينئذ نقول أصله معتمد هو الصحاب الحدث والنفي حتى يرد المثبت الأصل النفي لا صلاة سادسة لا اجابه صوم غير رمضان حتى يرد المثبت. حتى يريد المثبت. هذه أمثلة ثلاث ذكرها المصنفون لتدل على أن الاستصحاب أربعة أنواع. أربعة أنواع. الأول استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية. ومثل له بقوله والنفي حتى يرد المثبت. هذا هو الأصل. استصحاب البراءة الأصلية وهو المراد عند الإطلاق. الثاني استصحاب الدليل الشرعي الأصلي. حتى يرد الناقل. وهو إذا أطلق الاصصحاب ايضا الصرف إلى هذا ومثل له بقوله فالنص حتى يرد الناسق والعموم حتى يرد المخصص الرابع استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه استصحاب الوصف المثبت للحكم كالملك هذا مثبت للحكم والطهارة المثبتة للحكم والإيجاء الحادث المثبت للحكم الأصل هذا الوصف حتى يرد الناقم وسيذكره المصنف فيما يأتي استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع في محل النزاع إذن أربعة أنواع للاستصحاب ذكرها في هذه الأمثلة السابقة ثم قال ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك يعني بالأخير قال والنفي حتى يرد المثبت مثل ماذا وجوب صلاة سادسة هل يمكن أن يقول قائل بوجوب صلاة سادسة هل يرد هذا أما نقول خمس صلوات في اليوم المجمع عليها لا كيف يقول وجوب صلاة ها؟ لا يقصد صلاة سادسة يوميا <تصفيق> هذا مقصوده الوتر الوتر هذا مختلف فيه وصلاة يومية ليلية الاحناف على أنه واجب والجمهور على أنه سنة وأيهم الأصل الأصل عدم الوجوب الأصل عدم عدم الوجوب حينئذ يستصحب عدم إيجاب صلاة سادسة سادسة يعني يومية على الخمس الصلوات وأما النذر ونحوه فهذا لا يكون يوميا ولا يقل صلاة سادسة سادسة على ماذا أين الخامسة والرابعة مراد بها الخمس الصلوات لأنها واجبة بإجماع هل هناك صلاة سادسة لأن إذا قلنا بوجوب الوتر صار الإيجاب كم ستة لا خمسة لأنه لو ترك الوتر لصار آثمة ولو ترك الفرض من الفروض الخمس صار آثم وإن كان يختلف بعض الأحكام ووجوب صلاة سادسة كمن أوجب صلاة الوتري للنافي أن يقول لا تجب فيستصحب العدم يستصحب العدم وصوم غير رمضان ينفى بذلك أيضا إيجاب صوم مستمر على كل المكلفين غير شهر رمضان نقول ينفى بذلك وأما استصحاب الإجماع وهو النوع الرابع من أنواع الاستصحاب واما اصحاب الاجماع في مثل قولهم يعني في محل النزاع في محل النزاع مثل قولهم الاجماع على صحه صلاه المتيمم الاجماع على صحه صلاه المتيمم المتيمم الذي فقد الماء حسا او حكما اجمع العلماء على أنه إذا تيمم صحت صلاته ابتداء وانتهاء لعدم وجود الماء فله أن يشرع في الصلاة بالتيمم هذا بالإجماع لكن لو رأى الماء في أثناء الصلاة اختلف العلماء لو رأى الماء في أثناء الصلاة يعني كبر وتيمم تيمم فكبر وكان قد انتظر انتظر الماء فلم ياتي فاذا به يسمع صوتا في أثناء الصلاة الماء الماء يعني وجد الماء ما حكم التيمم وما حكم صلاته فيها نزاع فيها, فيها نزاع هنا قال فإذا كالإجماع على صحة صلاة المتيمم هذا مجمع عليه ابتداء الشروع في الصلاة متيمما عند عدم ودود الماء هذا مجمع عليه لكن إذا وجد الماء في أثناء الصلاة نقول هذه مسألة أخرى مسألة أخرى ولذلك وقع النزاع فيها إذ لو كان الإجماع الأول يدل على الثاني لما وقع نزاع لما وقع نزاع فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع من راى استصحاب الإجماع استصحابه ولكن هذا غير صحيح لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء يعني الإجماع على صحة صلاه المتيمم بشرط عدم وجود الماء فالإجماع مخصوص بحالة معينة وليس مطلقا أن المتيمم تصح صلاته مطلقا كل من تيمم عند عدم وجود الماء فصلاته صحيحة ولذلك لو تيمم ما فوجد الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه مع أنهم أجمعوا أن له أن يشرع في, في الصلاة كذلك لو وجد الماء بعد شروعه في الصلاة الإجماع الأول لا يشمل الحالة الثانية لأن إجماعه مقيد وهو بعدم وجود الماء فإذا وجد الماء الإجماع لم ينعقل حينئذ ففرق بين العدم والوجود فلا يقاس الوجود على, على العدم بعض أهل العلم استصحب ورأى أنه يصح الصصحاب الإجماعي فاستصحب الإجماع الأول على الحالة الثانية فجوز صحة الصلاة أو فصحح الصلاة مع وجود الماء في أثناء الصلاة ومن قال بالمنع قال لا بطل الصلاة لأنه وجد الماء إنما جاز التيمم له إذا عند عدم الماء عند عدم الماء فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل الصصحاب للاجماع ففاسد عند الأكثرية. ففاسد هذا الكلام هذا ففاسد ها شعراب الجمله هذه هكذا التركيب واما اصحاب الاجماع ففاسد عند الاكثرين الفهد وقع في جواب اما وأما استصحاب الإجماع يعني في محل النزاع ففاسد عند الأكثرين ففاسد عندنا يعني الاستصحاب فاسد لأن الكلام ليس في المسألة مسألة الصلاة والتيمم لأن هذه مسألة فرضية ليس البحث فيها وإنما هي مثال لما استصحب فيه بعض المجتهدين الإجماع في محل النزاع نقول الاستصحاب فاسد بقطع النظر عن ما وحقيقه المساله المسألة ففاسد عند الأكثرين يعني عند الجمهور لماذا؟ لأن فرقا بين الحالين الإجماع انعقد على حال عدم الماء ومحل النزاح فيما إذا وجد الماء وفرق بين الوجود والعقل خلاف لابن شاقلة وبعض الفقهاء شاقلة بإسكان القاف وفتح اللام بعضهم يقرأه شاقلة لابن شاقلة وبعض الفقهاء في أنه حجة ابن القيم يميل لهذا إلى أنه حجة خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء في أن استصحاب الإجماع حجة لأنه يحسم الخلاف فيسحيل وقوعه فالاجماع عقد على صحة صلاة المتيمم حالة الشروع والدليل الدال على صحة الشروع دال على دوامه إلا بدليل يعني قلب القضية والصحيح نقول الصلاة باطلة لأن الاجماع عقد في حالة غير الوجود ثم قال فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها وقد اختلف في أصول أربعة أخرى وهي أو أخر أو أخرى اختلف في أصول أربعة أخر أخرى أو أخر لما ممنوع من الصرف لماذا ها للوصف والعدل العدل عن ماذا عن لا لأن فعل هي وجمعها لا تستعمل إلا محل تبيعة فعدة من أيام أخرى وفعدة من أيام أخرى فنأخذها أولى ها غدا طيب صلى الله وسلم على نبينا